بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا الحمد لله الذي جعل السماء برونجًا وجعل بياس راجعًا وقمر مُنيرًا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكرها وأراد شكورًا أحمد ربي وأشكره وأستعِنُ به وأستغفِرُك حُثْنِي عليه بما هو أهلُك لا أُحْسِي ثَنَانْ عليه سُبْحَانَهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وأحصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا أحمدُه تعالى على ما أولى من النعم وأشكرُه على ما دفع من النقم نحمدُه على الأم والأمان والسعادة والاقلنان بالأهل والدور والأرضان اللهم لك الحمد أضررت أمننا ووسعت أعزاقنا وكبت عدونا ومن كل ما سألناك ربنا عبيتنا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا عمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما تُحِبُّ ربُّنا وترضى وصلاة ربِّي وسلامُه على خيرته من خلقه وصفوته من رُسُلِه إمام الموحدين وسيدي وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الأمرار وصحابته الأخيار ما طلعت شمس وغربت إلى يوم الدين أما بعد عنوال لضائنا أيها الأحبة في هذا اليوم صفات عباد الرحمن جعلني الله وإياكم منهم وقبل أن نبدأ في عرض صفات عباد الرحمن نستمع إليها مرتلة مجودة من أخينا عشير عمر بل يتفضل مشعورا معكورا I would in سَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَلَقَدَ كَثَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُوا لِذَا مَامًا صدق الله العظيم في هذه الآيات في هذه الآيات الكريمات في الخواتيم الفرقان يصف الله عز وجل أحوال عباده الذين شرفهم من سبيلين عباد الرحمن هم العباد الذين شرفوا, شرفوا بالانتساب إلى الله وإذا كان هناك عبيد للشيطان وهناك عبيد للطواغيح وهناك عبيد للشهوات فهؤلاء عبيد الله وانتسابهم إلى الله باسمه الرحمن إشعاروا لأنهم أهل لرحمة الله عز وجل وقبل هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُ وَمَا الرَّحْمَنِ؟ أَنَسْجُدُ لِمَا كَأْمُرُنَا وَزَادَهُ مَا الرَّحْمَرًا فإذا كان هؤلاء يجهلون بالرحمن فإن هناك أناساً يعرفون الرحمن ويُقدِّرونه حق قدره ويؤدون له حقه أَهُمْ عِبَادُهُ, عبادة الَّذِينَ شَاءُوا بِلْإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ وَهَهِيَ صِفَاتُهُمْ وَخِصَالُهُمْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِرَكْبِهِمْ فقول ما واحد منا أنا من عباد الرحمن هذه دعوة دعوة تحتاج إلى رهان إلى صفات نتحلَّ بها وهذه الصفات سوف نتناولها اليوم في محاضرتنا هذه أول صفة من صفات عباد الرحمن التواضع والسكينة يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار وتواضع وبغيب تجبر ولا لكن لماذا جعلها الله؟ أول صفةٍ لعباده لأن المشية غالباً ما تعبِّر عن صاحبها عن شخصيته وما يستكن فيها بمشاعر وأخلاق فالرجل وأيها الإخوة له مشية والمرأة لها مشيةٌ أخرى والمتكبرون لهم مشية والمؤمنون المتواضعون له مشيةٌ أيضا والصحيح السريف له مشية والمريض عليل لا رونش ايضا وهكذا كل انسان يمشي معبرا عن ذاته عباد الرحمن جعلنا من لا منهم يمشون على الارض هونا متواضعين هينين لينين بسكينه ومقام لا يتجبر لا ليس عنده شيء التكبر ولا الاستكبار لا يسعون على احد ولا يمتبخون على أحد وقد نهان الله سبحانه وتعالى عن نشية التكبر فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نعم فمهما نببت في الأرض فلن تخلقها ومهما تلقى ولتبعون وقيك فلن تبلغ الجبال طولا وفي وصائع لقمان, لقمان الحكيم وضع ابنه بين يديه وأخذ يعلمه ويحلمه وهو يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مفتال فقال واقصد في مشيك واغضغ من صوتك إن أنكر الأصواتي صوت الحمير لا تصعر خدك لا تكلم الناس وأنت معرض عنهم لا تجعلهم مكلمونك وأنت معرض عنهم بل أقبل عليهم ووجهك منبسط إليهم لا تنشي بالأرض يرحا إن الله لا يحب كل مختال الفخور يا طلبة العلم المختال هو الذي يظهر أثر الكبر في أفعاله المختال هو الذي يظهر أثر الكبر في أفعاله والفخور هو الذي يظهر أثر الكبر في أقواله فيقول أنا فلان انا ابن فلان والله لا يرضى باي صفين معهم لا المغتال ولا الفخور انما يحب المتواضع الذي يعرف قدر نفسه ولا يحتقر احدا من الناس عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وليس المقصود انهم يمشون انهم يمشون متماوتين كالمرضى كما يفعل بعض وذلك في ظنه أن هذا من التنسك والتعبد كلا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصحاب يفعلون ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إذا مشى ما ينحط كان كأنما ينزل من مرتفع إلى منحده يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأبو هريرة تعلمون دائماً ما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كظل يقول رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحداً أسرع في إشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تضوى له عليه أمور الصلاة وأكمل تسليم يقول رضي الله عنه وَإِنَّا لَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُمْ لَغَيْرَ مُكْتَلِمْ يقول نحن نمشي ونسلع والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بطبيعته غير مكتلث وكأن الأرض صلى الله عليه له عليه عليه الصلاة وأتم التسليل لم يكن حاشاه متماوتاً ولا بطيئاً إنما مشلت وسطه بين السرعة والبطء وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأره لما رأى شاباً يتماوت في نشجه فقال أأنت مريض؟ قال ماذا بمرض؟ قال قال, قال فلماذا تنشي هكذا؟ لماذا تمشي لشدة التماوت هذه؟ ورأت الشباء أم عبد الله شبان يمشون متماوتين فسألف عنهم من هؤلاء؟ فقيل لها هؤلاء نساك ما معنى نساك يا شباب؟ يعني عباد هؤلاء نساك قالت رحم الله عمر ورضي الله عن رحم الله عمر رقد كان لقد كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم اسمع وإذا ضرب أوجع وكان الناس تحقا ذاك هم الناس رضي الله عنه وارضا إذن فلا تماوت ولا اختيال وتفاخر وإنما سكينة وتوابع وإنهم من المناسب هنا أن نحذر من كبيرة الكبر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل جنة قلبه مثقال ذرة من كبر. والعيان بالله. أريدكم لله أن نتصف بهذه السفاة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبا ثوبه حسنا ونعنه حسنا. قال عليه الصلاة والسلام. إن الله جميل جميل. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس ومعنى غمط الناس اعتقارهم وبطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتكبر وتجبرا والعاذ بالله فالمسلم ينبغي أن يكون نموذجا للتواضع وخفض الجناع فلا يغتر بعلم ولا يغتر بمال فالمسلم لا يغتر بهذه الأمور لا بعلمه ولا بماله ولا بجاهه بل يعلم علما يقين أن كل هذا محد فضل من الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك العلم فاعلم أن هذا من الله هذا فضل من الله أعطاك جاه فاعلم أنه فضل من الله فلا تتكبر على عباد الله وقال صلى الله عليه وسلم ما, ما, ما نقص صدقة إمان وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفْعَهُمْ رَوَاهُمْ مِسْمِينَ وهذا مشاهد الله في حالاتنا لا تتواضع وتتهاون وتذل الناس لا تماوتاً إِلَّا وَرَفَعَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَهُمْ وَلَا نَكُنْ جَرْمًا فهذا أمر واقعي منموس عصي وقال بعض السلف اسمع إلى هذه قال عجبت لمن خرج من مجرى البوري مرتين على ما يتكبر عجبت لمن خرج من مجرى البوري مرتين يتكبر على هم هذا ومعنى معنى كلامه أنه خرج من أبيه نطفا ثم خرج من فرد أمه مولودا صغيرا ثم بعد ذلك يتكبر على الناس ينبغي أن يعلم الإنسان قدرا فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر رضعه الله اللهم اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا ربنا من المتكبرين أما الصفة الثانية فهي صفة التواضع والحلم والأناة كأنه لما ذكر حاله مع أنفسهم وأنهم متواضعين غير مستعلين ولا متكبرين ذكر حالهم مع الناس وخاصة مع أهل الجهل والسبب فقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام متاركا لا نبغي معكم خصاما ولا هجرا إذا سفر عليهم الجهران من السيد لم يود عليهم بمثلك فليصفحون ولا يقولون إلا خيرا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لا تزيد شدة الجهر إلا حلم كلما زاد من يجهل عليه يحلم صلى الله عليه وسلم لا يرد السيئة بالسيئة وإن كان هذا من حقهم إنما يقولون قولا سليدا يليق بحاله مصيمتهم والجهل هنا يا أبنائي وإخواني خواتي ليس هو الجهل ضد العلم ليس هو الجهل ضد العلم إنما هو الجهل ضد الحلم فالجاهل بن قرآن الكريم هو من الله وغلب اتباع الهوى عن الحق حينما هذا مثال حينما راودت النسوة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم رضي الله عنه لما راوده عن نفسه ماذا قال عليه السلام وإلا تصرف عني قيدهن أصد إليهن وأكون من الجاهلين وموسى أيضا حينما أخبر قومه بأمر الله أن يذبحوا بطر أمرهم الله أن يذبحوا بطر فجاء موسى فأخبره بأمر الله جل وعلا قالوا لموسى أتتخذنا هزوى ألا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي من يهزمون في موضع الجد أو يتكلمون بالسخرية في موضع الحق فإن هذا شأن الجاهلين وعلى هذا فالجاهل والعاصي لأنه جهل جهل عظمة ربه وهو السفيد قليل العقل سير, سير الخلق لأنه يوجد بعض الناس يهزؤون في موضع جد هذا لا ينبغي ليست هذه من صفات عباد الرحمن إذا كان الموضع موضع جد فليس مكان ليس هذا مكان للهزن أو يتكلم للسخرية في موضع الحق الناس يتكلمون بالحق وهو يسفر عباد الرحمن لا يشغلون أنفسهم في مع الجاهلين فهم ينزلون أنفسهم عن على الودّ على هؤلاء جاء في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال اسمع من الله حبيبكم صلى الله عليه وسلم سنته يبغي أن تدرس وأن تحفظ وأن نعمل بها يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني غليظ الحاشية حشيته غليظة فأدركه أعربي والأعربي مات ربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الأداف عنه قال فجمده بيدائه نبلة جديدة يقول ما فنظرت إلى صفحة علق أوعاته النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية اليداء من شدة كدتي ثم قال يا محمد اسمعي للجفاء قال يا رسول الله يا همي الله يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك أعني من مال الله وفي إنك لا تعنيني من مالك ولا من مال أبيك انظر إلى الظل والجفاء في قال له يا أعرابي ألمان مان الله وأنا عبده وسيقاد منك ما فعلت قال لا عجب أقول إلى لا قال لماذا لا قال لأنك لا تكافر السيئة بالسيئة إنما تكافر السيئة بالحسن عرف رسول وعرف حلمه وأناته هنا قال مرل إمان الله الذي عندك التبت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفعه على وجهه لا والله ما كان له أن يحال الذي قال عنه ربه وإنك لعلى حلم عظيم بل قبل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعضا ممكن نكونها مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبط ممكن أن نتسب بسبب عباد الرحمن بسبب حلمي والأمام يروى عن الحسن أيضا اسمع أيضا الصحابة الذين تتوبوا في عجلنا صلى الله عليه وسلم رجلا قال له أن رجلا قال إن فلان قدلتهابك لو جاء واحد إليكم قال يا فلان ترى فلان تتابك أخذك كله في يا ويلة يا ويلة ممكن تأخذ كما نقول أبناء الحارة ذا بلي بل موكذاك صحي قال إن فلان قد اهتابك فبعث إليه مضمك من رطب وقال بلما لأنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أفكر أن أكافئك بها على التمام ما أستطيع أن أكافئك أنت أهديتني شيء عظيم فليدني حزنات ذهب له برطب ورطب عزيز بالمدين وقال ما سطع مكافئة أكثر من هذا وقال علي بن يزيد أغلظ رجل من قريش بعمر بن عبد العزيز وعمر اعتبر خامس خلفاء رضي الله عنه فأطرق عمر زمن طويلا أطرق برقصه يعني أخذ يتذكر ويتدبر ماذا يفعله ثم قال أردت أن يستفز للشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً ما تحمل ذلك؟ حلم أولئك أبائي فجئني من مثلهم رجل أبا بكر قضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ستر الله عنك كما أكثر ترى الذي وصفت فيه لا شيء والذي ستره الله لا عذار انظروا إلى هذه الأخلاق عجوة صفات عبادة رحمة الله وجاء رجل من فسب الشعيب فقال له إن كنت صادقا فغافر الله لي وإن كنت كاذبا فغافر الله لي ومر المسيح كما يروى ابن وليم عليه الصلاة والسلام في قوم له شرى فأخذوا يسوقون ويشتمون يقولوا له فقال لهم خيرا ما أجاب السيئة للسيئة فقيل له إنهم يقولون شربا وأنت تكون خيرا فقال أسمعك كل ينفض من معين يعني كل قنال ينضح بما فيه كل ينفض من معين ورحم الله من قال يخاطبون السفيذ بكل قبح وآبا أن أكون له مجيبة يزيد سفاهته وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا فهل يبتثل المسلمون ذلك الوصف فكم رأينا من مسلم غضو وكم رأينا من ينتقن لنفسه وينتصر لها بل وقد يقع بعضهم في عرض آخر قد يقع في عرضه محتاجا بأنه ينتقده وقد يستميح بعضهم سباباً آخرين لمجرد مخالفته في رأيه أو في أسلوب عملي يا أبنائي إخواني من أراد أن يكون من عباد الرحمن فليدع هذه المعارك التي يفتعلها الشيطان ليزرع بها العداوة والمغضاء بين المسلمين نسأل الله أن ينسقنا الحلم والعلم والتواوع وسعة الصفح من صفات عباد الرحمن وهي الصفة الثالثة قيام الليل والذين يبيتون لرب سجداً وقياماً لازمنا نعيش معهم وقد حدثنا الله عن حالهم في أنفسهم أنهم يمشون على الأرض هونا وأما حالهم مع الناس وهو حال لا يشغل نفسهم في سفهاء ولا يخاطب الجاهلين إلا سلاماً قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وهو هنا يحدثون عن حالهم وتتجلها حالهم هذه في جنح الليل فإذا أرخى الليل والسدولة وغارت نجوها وأوى الناس إلى فرشهم كان لهم حال مع الله ينبغي أن يكون لنا أحوال مع الله ينبغي, ينبغي كل واحد مننا أن يكونوا خبية مع الله جل جلاله وعلى سبحانه والذين أن لربهم سجداً وقياماً في ليله بين يقضون ليلهم بين سجود وقيام وصفوا بالسجود حيث يضعون جباههم على الأرض لله تبارك وتعالى فهم بين سجود يتضرعون في الله ويسألونه الرحمة وقيام يتدبرون فيه كلام الله وقد وصد الله اكتثار هارولاية فقال أم من هو قانت أنا الليل ساجداً وقالما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا قل الألباب هل يستوغي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده وأجار وأشار سبحانه وتعالى بقوله والذين يبيتون لمن؟ لربهم إخلاصهم فيه ابتغاء وجهه الكريم جل جلاله وعظم وقال عنهم وكانوا قليلا من الليل ما يذعنون وبالاسحار هم يستغفرون قال الحسن كابد الليل ومد الصلاه الى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانه والاستغفار قل نومهم فصار اغلب الليل قيام وفي اخره استغفار من دفعهم حب لله ان يصفوا اقدامهم لله قايمين رافعين ساجدين يناجونهم قايمين سهر العلون لغير وجهك باطل وبكاؤنا لغير فقدك الضائع وقال تعالى عنهم نتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال ابن كثير في تفسيره يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والتجاع على الفرش الوضيئة قال يحيي ابن معاذ نواق القلب خمسة أشياء يا إخواني وابناني وأخواتي دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بتفكر وبتذكر وخلاء البضل وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين لا هل يتعاند ويمبغي تحفظ قال لعن النمعة دواء القلب لأن القلب يمر ويكون عليم تريد أن تدويه دواءه خمسة أشياء قراءة القرآن لتفكر وتدبر ولما تقرأ في اليوم إلا آيات لكن تتدبر فيها وتتفكر بما فيها هذا شفاع للقلب العليم وخلاء البطن وهذه صعبة علينا كيف خلاء البطن ثم بعد ذلك قيام الليل حتى إن انتلأ البطن ترى مع قيام الليل يذهب كل ما بالبطن لكن المشكله لم نلبث باطل ولا ناهله ما كانت قيام والتضرع عند السحر في آخر الليل حيث لا يراك الا الله جل جلاله وعز سلطانه طيب صاف القدميك بين يدي و الصالحين قال الحسن البصري ما بال ما بال المتهجدين بالليل من احسن الناس وجوها لماذا تجد المتهجد بالليل وجه مضيء وهم من أحسن الناس بجوهم بين الناس قال لأنهم خل... لأنه خلوا بالرحمن فألبسوا من نوره أسأل الله من فضل العظيم وقال سعيد المنسي رحمه الله إن الرجل لذي صلي في الليل فيجعل الله, فيجعل الله في وجهه نورا يحب عليه كل مسلم فيراه من لم يراه كدف فيقول إني لأحب هذا ما رأيتم هذه؟ قابل شخص لأول مرة قلوا يا سبحان الله أحببت هذا وجه وجهه فيه نور لله لا لشيء لعله من قوام الليل أيها الإخوة والأخوات قيام الليل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حثى النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ورغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دبص خالقين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكثرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومقردة للداء عن الجسد تخيل هذه مقردة للداء عن الجسد يظن الواحد مننا إذا قام من الليل أنهم يتعب ويصبه الأهل الأهلاء والأتعاب ويمرض لا لا اسمع لك كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم ومقردة للداء عن الجسد قام الليل لذا تقرد الداء والمرض عن جسدك ومن الليل بين يدي ربك رواه أحمد والترمذي وصحاها والنالباني فقال أنك صلى الله عليه وسلم شاهد عبد الله بن عمر صحابيه الجليل نعمة رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم عبد الله بن عمر فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قلينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة عبد يعمل رجل عبد الله لو كان يكون منها تريد عبد الله بعد ذلك أن يفرط منها بالليل مستحيل أبدا قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك بيت طب وأنت وأنت يا متى الله أعددنا لهذا الكرام عرفنا أننا سوف نتالله أعددنا الامتحان العظيم ونقوه بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا نقول له إذا كنا مفردين في حبه وفي طاعته وفي عبادته ماذا نقول له إذا وقفنا بين يديه يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحذب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلمه أن شرف المؤمن قيامه من الليل وعزه استغنائه عن الناس رواه الحاكم والبيهقي وحسنه المذرين والألبانين وقال عليه صلاة والسلام من قام بعشر آيات لا يكتب من الغافلين عشر آيات تقوم بها في الليل لا يكتب من الغافلين طيب يا شيخ وليتم وصليها بعد صلاة العشر صليها يا شيخ صليها ولو بعد صلاة العشر بعض الناس بذري إذا نام ما يقوم لذلك صليها بعد الفجر يعتبر لي قيام الليل نعلم يعتبر الله وإذا قمت بآخر الليل ماذا أفعل صلي ما شاء الله تصلي لا تدرك أو ترد بأول الليل يكفي قمت من الليل صلي ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان واسترح قليل وفين كل ركعتين وركعتين وسبح واذر الله وبكي بين يديه والله يعطيه ما تريد تريد زوجة وزوجة. تريد مال يعطيك تريد جاه يعطيك اظرم ما تشاه من ربك فإن ملكت شيء قريب أليس ملكت السموات الرمض وملكت كل شيء في يديه تذهب وتمد يدك لفلان وفلان من الناس أنت يعطيك مد يديك إلى الله اطرح بين يديه امكي بين يديه زل جلاله وعظمه سلطانه من قام بعشر آيات لم يلفل من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألفين آية كتب من المقنقرين رواه ابو داود وصحاحه الألباني والمقنطرون الذين لهم قطار من الأجر وما أدراك ما أني بي حاجة القطار يا والله تاتي يوم القيامه ياتي الواحد لا اقل منا ان شاء الله لا احد منا للجنه صرا بعض الناس فيقفون بين الجنه والنار مسمون لهم اصحاب الاعراب ما شانهم استوت سيراتهم وحسناتهم طيب هذا لو قام ليله واحده لايه واحده ثاني شيء كان خرج من هذا المنزل الله تعالى من المقدرين وعن عائشة حبيبة رسول الله رغم كل أنف رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفضل كدمها فقلت له لماذا صع هذا يا رسول الله وقد غذر ما تقدم ذنبك وما تنخل قال أبلا كم عامدا شكورا أدين ولكن ما نحتاج إلى أن نشكر الله ما, ما عندنا نعم نعيش فيها أما عندنا نعم نروح فيها وفي النهار أبنوا في الأوطان وراحتوا في وزوج وذرية مدى نريد وهذا يدل أيها الأحبة أن الشكر لا يكون باللسان فقط وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق العبودية لله على وجهها الأكمل مع ما كان عليه النشر العقيدة الإسلامية وتعليم المسلمين والقيام بحقوق أهل والثرية وقيام الليل أيها الإخوة له ثمرات وقبل أن أذكر هذه الثمرات انظر ماذا قال عطاء قال دخلت أنا وربيب بن عمير على عائشة حبيبة رسولية رضي الله عنه أمنا وام كل مسلم والذي يقول هذه ليست امي ما هو منا ولسنا منه والله لا ليس بمسلم الذي عاجشه من مني ليست امه هذا ليس منا قال خالد رضي الله عنها او قال عطاء دخلت انا وعبيد بن العمير على عاصم الا بعد فقال عبد الله بن حدثين يوم الأؤمنين بأعجب شيء رأيته من الله صلى الله عليه وسلم فبقى وحب لها أن تبكي والله نحن نسمع شيرتهم فقط ونشتاق والله شوقك بلي نتمنى أن نضمه إلى سدورنا وأنه قبل رأسه ويديه بل جليل رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت معه ومعنين عامل لما قلوا لها ذكرين حدثين بأحدى بشيء رأيته من الله صلى الله عليه وسلم بكت الله عنها وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذليني أتعبد لربي يا عائشة ذليني اتركيني أتعبد لربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسورك أحب أن أكون قريبة منك وفي نفس الوقت أحب ما يسورك قالت فقام فتطهر ثم قال يصليك فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بلح جواه من البكاء ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلادي وذينه بالصلاة فلما رأاه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقتل من ذنبك وما تأخر قال يا قلال الأفلا كن عبد الشكورة لقد نزلت علي الليلة آيات لقد نزلت علي, علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفنق فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف من النهار الآيات حديث صححه الألباني قيام الليل يا أحبة بله لأن ثمرات بثمراته دعوة تستجاب وذنب يغفر ومسألة تقضى وزيادة في الإيمان والتلذذ بالخشوع للرحمن وتحسين للسكينة ولين للطمأنينة واكتساو الحسنات ورفعة الدرجات والظفر بالنظارة والحلاوة والمهابة وطرد الأدواء من الجسد من منا مستغل عن مغذرة الله وفضله من منا مستغل عن رحمة الله من منا لا تطره الحاجة من من يزهد في تلك الثمرات والفضائل التي ينالها الضائم في أممات الليل لله رب العالمين أخبر الحديث صلى الله عليه وسلم أنه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر هذا حديث رواه عمرو بن عمس رضي الله عنه بل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون رب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن فكن رواه التلمذي وصححه وعن أبي مامة البهدهي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي دعاء نسمع قال جوف الليل آخر ودور الصلوات المخطوبات رواه التلمذي وحسنة يا الحاجة ها هو الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة يقترب منا ويعرض علينا رحمته واستجابته وعطفه ومودته وينادينا نداء الحنوى المشفر هل من مكروب فيفرج عنه أين نحن من هذا العرض السخير قم أيها المكروب في ثلث الليل الآخر وقل لبيك وسعديك يا الله أنا يا مولاي المكروب وفرجك وفرجك دوائي وأنا المهموم وكشفك سداني وأنا الفقير وعطاؤك غيراني وأنا الموجوع وشفاء خرجاني قموا الوضوء ثم أقم ركعات خاشعة أضلع فيها لله ذلك واستكانتك وأضلعه على نية الخير والرجائك في قلبك أتهزموا أتهزموا بالدعاء التزدني ولا تدري ولا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتظار يا صاحب الذنب يا صاحب النعمة أيضا أقبل على ربك بالليل وأدي حق الشكر له فإن قيام الليل أنسب وقات الشكر وأهل الشكر أنتم يا من عرضتم الله يا عباد الرحمن وإن مما يعين أخيرا على التهجد وقيام الليل أسباب منها ما هي ظاهرة ومنها ما هي خفية أما الأسباب الظاهرة فقلة الطعام وعدم الكهرة منه ثانياً اتصال في كد نهارا فلا يفعل أن يسنسوا بالنهار في الأعمال التي تعي بها الجوارع ثالثاً استعانا بالكيلولة نهارا فلإنه سنة فبالحديث الحسن قيلوا فإن الشياطين لا تقيم مر الحسن بقوم في السوق طرقا سخبهم ولغطهم فقال اما يقيل هؤلاء اما يقيل هؤلاء قالوا لا قال اني لا ارى ليلهم ليل السوء رابعا ترقى المعصي طيب المطعم والادخال الحلال والابتعاد عن الحرام ومن الاسباب الباطله الميسره لجميع الإخلاص فاذا قلت لله فلك فلا يقن في قلبك إلا الله وعلى قبل نيتك تنال الرحمة من ربك ثانياً معركة مدى مرش السلف وتلذذهم بالتهجد بين يدي الله لارد العلمك بمدى حرس رسولك صلى الله عليه وسلم على القيام والاجتهاد رابعاً النوم على نية القيام للتهجد ليكتب لك حتى وإن لنت خامساً سؤال المولى عز وجل أن يمن عليك القيام وعلمك بمنجت هذه الصحابة والسلف لقيام الليل وعلمك أن الشريطان يوسوس لك ويحاول ملعك من القيام فكيف تطيعه وهو عدوك وضع الجنة والنار نصب عينيك وازهر في الدنيا واذكر واذكر الموت وقصر الأمل أما آداء قيام الليل فهو الإخلاص وأن تباعُك لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات عباد الرحمن أيضاً الصفة الرابعة الاستعادة بالله من النار أخبرنا الله عن حالهم وأنهم يميتون لله سجداً وقياماً وعن خوفهم من عذاب ربه ورجائه وعفوه ورحمته خوف وطمع خوف ورجاء خوف من الله وتذكره من الآخرة أيضاً وأنهم مهما عاشوا في هذه الدنيا فإنهم ميتون وأنهم بعد الموت مبعوثون وأنهم بعد البعث محاسفون فإما إلى جنة وإما إلى نار لذلك وصف الله بقوله والذين يقولون ربنا يعني يا ربنا أصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه انا سا تستقر المقام أي مقاما ما مقام اسوا واي مستقر اقبح من جهنم التي يقودها الناس من عليها ملائكه من لاشداد لا يحصون الله منها برهم ويفعلون ما امرون ولقد اخبرنا انكم صلى الله عليه وسلم عن أقل اهل النار عذابا فقال ان اهون اهل النار عذابا رجل وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقنطم والقنطم ما يسخن بهما من حاسن أو غيره وإنادنا أهل النار عذابا الذي له من منا يغلي العياد بالله منها دماغهم فعباد الرحمن وضعوا جهنم مصر أعينهم وكانوا يريدون الابتعاد عنها وكأنه وكأنها تريد أن تلفحهم فكان معاه ربنا أي يا ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما والغرام أخذ من الغريم والغريم هو الإنسان الذي تستلف منه وتتدين منه فالعادة أنه ملازمك ولا يفاربك ليضرب حقه فكانت النار فكانت النار عذابها يلازم أهل النار ملازمة الغريم لغريمه لصاحبه حتى يلجل الله عز وجل من يشاء بفضله وبرحمته لابدن لمسلم أيها الأحبة كما تشوفت نفسه لفعل المعصية أو غفلة عن الله أو ظل لعباده أن يذكر النار وشدتها وحورها ففي الحديث نار بني آدم التي توقلون جزء لسبعين جزء من آل جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية يعني لو كانت كنا للدنيا فهي عذاب موجع مؤلم فكيف وقد تضاعفت قال فإنها فضلت عليها لتسعة وستين جزءا حديث متبق عليه ويروى عنده عليه السلام إلهي لا صبرني على حر شمسه فكيف أصبر على حر ناري فكل رسال أيها الإخوة ويعيّتها الأخوات عليه لينقذ نفسه من النار ينقذها بعمل الصالحات واجدنا بالسيئات بأداء الحقوق حق الله وحق الناس ومن صفات عباد الرحمن وهي الصفة الخالصة الذين إذا أنفقوا لم يسلفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما وصف حالهم في أموالهم فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرموا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما فليس المفترض في عباد الرحمن أنهم قوم لا مال لهم كلا فهم أمياء بالله وليس عالة يسألون غيرهم نفقة عليهم وقد وصف الله رواد المساج بأنهم رجالا لا تنهيهم تجارة ولا بيع من الله وقام الصلاة وإتاء الزكاة خافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأنصار فهم بلغة العصر رجال وأعمال ورجال تجارة وبيع ولكن هذا كله لا يشعر مع الواجبين نحو المال مال الله والمال في نظر الإسلام نعمة يجب أن تشكر وهو أمامة ينبغي أن ترعاه فالناس إما غذي بخيم يبخلوا عن أذائهم اللواجب أو بنية متلاف متلافة مغيعة للمال أما عباد الرحمن فإنه إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يقتروا لعن لم يضيقوا في النفقة والإقتار ضد الإسراف وكان بين ذلك قواما القوام بمعنى الاعتدال والحق الوسط والفرق بين الإسرافين والتبذير الاسراف هو تجاوز الحد في كما سبق اما التبذير فهو عدم احسان التصرف في المال وصرفه فيما لا ينبغي للشهوات والمباحات فيما لا نفع فيه اما صرف المال لوجوه الخير فليس تبذيرا ولذلك قيل لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير فلا يسمى الانفاق في الله اسرافا كما فعل ابو بكر وعمر وعزمان وعبد الرحمن المعوف عوف من الصحابة الكرام ونفقاتهم الكبيرة في سبيل الله وليس من المطلوب أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجسوها كل البسط فتقعد ملوما محزوراً ومن صفات عباد الرحمن وهي صفة السادسة التوحيد والذين لا يبعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وليفعل ذلك يلقى أثاما لازمنا نعيش معهم مع عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد حدث الله عن حالهم في أنفسهم وعن حالهم مع الناس وعن حالهم مع الله وعن خوفهم من عذاب الله ورجائهم في عفوه ورحمته وهكذا ذكر الله تلك الصناة ولكن الدين أمر ننهي فإذا كان حاله مع الله تعالى وتوجيهات الدين فما هو حاله مع ما نهى الله تعالى عنه قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إله الحق ولا يدنون ومن يفعل ذلك يوقع كاما الذين لا يدعون مع الله إله آخر الموحدون طهر قلوبهم وخالوا صف بالتوحيد لله فلا يشركون بالله غيره ولا يفتلون النفس التي قرم الله إلا بالحق ولا يزنون أما المشركون فلا يتورعون عن هدف الأعراض وسفح الشهوات فعباد الرحمن لا يعبدون إلا الله ولا يفدسون غير الله فهم يفردونه بالعبادة والاستعامة فهموا سر قول الله تعالى إياك نعبده وإياك نستعلمه القرن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم الله وتلك هي عقيدة التوحيد التي هي نب عقائد الإسلام الإيمان بإله واحد فوق هذا الكون له الخلق والأمر وإليه النصير ورب كل شيء ومدبر كل أمر ووحده الجدير أن يعبر ولا يجحد وأن يشكى ولا يغفر وأن يطاعى ولا يعصى ومن رواعي الإسلام أنه سنى للأب المسلم أن يستقتل مولوده بالأذان الشرعي إذا ولد مولود فإنه يؤذن في أذنه في أذنه يمنى لتكون كلمة التوحيد أول ما يضرب سمعه من أصوات الناس فإذا عاش في الدنيا ما قدر له ثم حضرته الوفاة كان على أوليائه وقالبه أن يلقنوه أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيكون أول ما يستقبل به مصر بنور الحياة هو كلمة التوحيد وآخر ما يوجع به الحياة هي كلمة التوحيد وما بين مهد النفولة وفراش الموت ليس لهم مهمة غير إقامة التوحيد والدعوة إلى التوحيد ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اجتناب القتل لازمنا أيها الأحبة نعيش مع عباد الرحمن مع هذه الطائمة الراضية المرضية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه نموذج يحتدى ويقتدى به ووقفنا في أوصافهم عند قول الله تعالى والذين لا يبعون مع الله إلا أن آخر ولا يبتلون النفس التي حمم الله إلا بالحق ولا يزنون في الصفة السابقة ومن يبع ذلك يلقى أثامه فهم لا يبعون إلا الله وحدهم وبهذا حافظوا على الهدف الأول من نسخه رسالات الله إلى خلقه وهو العقيدة ولكن الشرائع الإلهية لم تكت لحفظ الدين والعقيدة فحسب إنما جاءت لحفظ الدماء والأنفس وحفظ الأعراض والحرمات والأنساء والعقول والأموال فمن هنا قرم الله هذه السبب سبب المخرى فقال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والقرآن قرم القتلى للشرك لبشاعة هذه الجريمة وفضاعتها الشرك اعتدار على الدين والقتل اعتدار على الحياة والحياة وديعة اودعها الله تعالى لصاحبها فكيف يجلل قاتل على حياة غيره وهذه الحرمة متعلقة بكل مسلم وكذلك ايضا من عاهد المسلمين بعقد دمة او هدنة او امان فكل من سالم المسلمين ايضا لا يتقل قاتلوه كما قال تعالى فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقى اليكم سلم فما, فما جعل الله عليكم علا جعل الله عليكم وعليكم سديرا وقد, وقد بلغ التكريم الاسلام هذه الجريمه النكرام أن الله تعالى جعل قتل النفس الواحده تعدل جريمه قتل الناس جميعا وذلك لان حق الحياه ثابت لكل نفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعدهم عن حياة البشرية كلها كما قال عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن صفات عباد الرحمن الصفة الثامنة اجتناب السناء فالإسلام دين الطهر والعفة والنقاء جاء لينظم الغريزة البشرية ويهذبها ويجريها في مجراها الطبيعي يقول ابن القيم رحمه الله وصول المعاصي كلها وصول المعاصي كلها ثلاثة تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية فغاية التعلق بغير الله الشرق وأن يدعو مع الله إلهاً آخر وغاية طاعة القوة الغضبية القتل وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا والرياض بالله ومن هنا نهى الإسلام عن الزنا ونهى عن كل ذريعة توصل إليه أو تقرب منه فحرم الخلوة بالأجنبية فحرم النظر بشهوة وحرم التبرج بالزينة وحرم كل ما يهرئ الناس في فاحشة تطهير البيئة الإسلامية من أسباب الإغرائي والفساد. وحرم الإسلام كل ما ينغل بالفواحش. ولا تظهر في المجتمع المسلم صورة عالية ولا أولية ماجينة ولا أدن مكشوف. وحرص الإسلام على إقامة سياد كبير او صور عالي يحول بين المسلم, المسلم وبين وقوعه في فاحشة الزنا. فبدأ بتهنية الفرد على أن يعف نفسه بغض بصله سواء كان رجلاً أو امرأة قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن ذلك أزكى لهم أن الله خبير بمن يسمعون وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وهنا لغة من وقفة ما يقول النساء للرجال هذه آية وأستشهد بها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بينما المرأة تحملق بالرجل ولا تبض بصرها وهي مأبورة بنص هذه الآية الكريمة أن تبض بصرها قال تعالى وكل المؤمنات أيضا يبضضن من أبصالهن ويحفظن الرجل سواء كانت هذه الصورة في تفاز أو كانت هذه الصورة في مجلة أو, كانت أو كان النظر إلى رجل في الشارع أو ما ذلك ينبغي للمرأة أن تخذ بصرها المسلم أن يستعف حتى يجد القدرة على الزواج الحلال قال تعالى وليستعف وليستعف الذين لا يجدون لكامل حتى يغنيهم الله من فضلك نستمع للأذان ونحن شاء الله الله الله Allah hu wa Allah لا <تصفيق> وإن حاجة في أن يحلل أو يحلل إن, إن الله لا تنفعه ضاعتنا ولا تضره معصيتنا وإنما يحلل الطيب ويحلم الخبيث وإذا حرم زنا فهو لتزمية الإنسان والسمو به إنه جل وعلا يريد أن يحمي إيمان المبن فلا يكون إلا عبداً لله لا عبداً للغريزة ولا عبداً للشهوة ولا عبداً لامرأة ولا لأي شيء إلا أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى ومع حرص الإسلام على العماية بأخلاق المسلم وعماية أخلاقه فإنه يريد أن يحمي صحة القريبة لأن المجتمع إذا أطلقت فيه غرائس انتشرت فيه الأمراض المعدية انتشار النال من هشين وقد اكترى الله سناتة للأمراض الجنسية الخطيرة كالسيلان وسمي بذلك لتقاضل سائل أصفل صديدين لفتحة الضغير لمعالن شديد والزهري وهو ظهور قرحة على الجد تنتقل مع الانتصال الجنسي المحرم وذكر الأطباء ثمانية وعشرون مرضاً من الأمراض الجنسية والتناسلية لعل أخيرها وأخطرها الإنس وهو عبارة عن اختصار من الكلمات على على نفس المناعة الطبيعية والمختسبة لدى الإنسان هذه الأمراض الخطيرة صلتها الله سبحانه وتعالى على الناس جزاء خروجهم عن فطرة التي فطر الناس عليها وهي يكون لمرأة رجلاً واحداً من خلال الزواج ليكون الأسرة التي هي نمات المجتمع وقد حذر النمين صلى الله عليه وسلم وقوع صفق الله عند اتشار الفواهش فقال ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يُعلِنوا بها إلا فشا فيه الأوجاع التي لم تكن في أسلافه رواه الحاكم وصحّحه الألباني ومن صفات عباد الرحمن أحبتي بالله التوبة النصور التوبة التوبة التوبة هذا شهر من يرتكمون الكبائر أو حتى الصغائر فتح الله سبحانه وتعالى لهم باب التوبة على مصر عيد وهذا من رحمة الله بعباده وهو سبحانه يعلم ضعفهم وما أودع فيهم من الغرائز ويعلم وسوسة الشيطان لهم علم الله ذلك وفتح لهم باب التوبة وهو سبحانه الذي سمى نفسه التواب وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين والتوبة تبسل الإنسان من الذن كما يبسل الماء الجسم من الوسخ إذا صحت لأركانها وشروقها تاب تاب الله عليه والتائب من الذنب كما لا ذنب له بشر أن يحقق حقيقة التوبة ومعناها وأن تبنى على قواعدها فيلدم على معسية الله سبحانه وتعالى والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أن أس أقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ندى وتوبة قال نعم راض أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وهناك ربن ثاني وهو العزم الصالب لأن لا يعود إلى ذنبه حتى لو حرق أو صلب وهناك أمور أيها الإخوة تؤخر الناس عن التوبة أوله التسوير وطول الأمل واعتقاد الإنسان أنه لا يزال, لا, لا يزال له في العمر المتزع وفي حياته مدى بعيد من الذي يدري أيها الإخوة منه ويا أيها الأخوات أنه إذا خرج من بيته أيعود إليه حيا أم يعود إليه ميتا محمولا أيعود إليه حاملا أم يعود إليه محمولا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلا أن تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير عدة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح آمناً وقد نسيت أكفانه وهو لا يدري وأيضاً من الأمور التي تؤخرت توبة الاستهانة بمعصية وأيضاً الاتكال على عفو الله سبحانه وتعالى أما النامع الرابع فهو الاتجاج بالقدر بعض الناس يقول ربنا كتب علي هذا هذه حقيقة الله كتب مقادير كل شيء لكن لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر فنحن نوظى بالقدر فنؤمن به لكن لا نجعله حجة لنا في اتكاب المعاصي واهل الشرك هم الذين فعلوا ذلك حيث قالوا لو شاء الله ما أشرحنا ولا أهدامنا ولا حرمنا من شيء كذلك فذب الذين بقبلهم حتى ذا قباسنا قل هل عندكم العلم فتفرجوه لنا ينبغي أيضا إخوة أن نسالع بالتوبة وأن نبادر وأن نراجع حساباتنا مع الله عز وجل ونصحح أخطاءنا ونقف على باب ربنا مستغذلين تالبين نقول ربنا قلمنا أنفسنا وإن لم تبذل لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ومن صفاتي عباد الرحمن ويصفة العاشرة ترك شهادة الزور والإعراق عن لون وقد فسر العلماء قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزوء بتفسيرين لا يشهدون الزوء يعني لا يشهدون شهادة الزور فلا يورقون أنفسهم في هذه الكبيرة التي هي من أكبر كما في الصحيحين حديث أدي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا أنبئكم لأكبر الكبائل قالوا بلى يا رسول الله قال الإشواق بالله وعقوق الوالدين وكانوا متكيا فجلس ثم قال ألا قول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يقللوا حتى قلنا لي دوم سكك أي اشفاقا عليه من تكرارها كثيرا وذلك ليستسعى المسلمون قطورة شهادة الزور وشهادة السورية أيها الإخوة هي الكذب المتعمد في الشهادة لإبطال الحق وكذلك كثمان الشهادة لإبطال الحق كم من حقوق ضيعت وكم من حرومات انتهكت وكم من أعراض مهينت وكم من دماء مريقة وكم من أرواح مزهقة وكم من شعوب اضهدت وكم وكم بسبب كثمان الناس شهادة, شهادة كما ينبغي أن تقال أو شهادة الزور أما التفسير الثاني لا يشدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور ومجالس الباطل لأنواعها وحضور مجالس الباطل ومشاهدتها ومخرطت أهلها دون النكير عليه أمر شديد الحرمة شديد الخطر حيث يدبلو على ضعف الإيمان إذ لا يضر ننكر إلا عاجز أو هذا قبل احوالي ان يترك المكان وان ينكر في قلبي وليس وراء ذلك من الايمان حبه حقه خردا عباد الرحمن مشغولون باخره عن دنياهم عن دنياهم مشغولون باخره عن دنياهم اصراف النفس عن مجارات غيرهم في الباطل مشغولون بالجد عن الهزل بالبناء عن الهدم ومن صفاتي عباد الرحمن أيضاً وهي صفة الحادية عشر التجاوب مع كتاب الله سبحانه وتعالى من صفاته وهي الواردة في قوله تعالى والذين إذا, والذين إذا ذكروا بآيات رحهم لم يخروا عليها صحماً وعمياناً فعباد الرحمن متجاوبون مع آيات الله فهم مع آيات الله لا يقعون عليها وقوع الصمي ولا العميان بل قلوبهم مفتوحة واعية وآذانه صاغر والمسلم يتجاوب بمشاعره على القرآن الكريم عند الوعد يستبشع وعند الوعيد يجل ويخاف كما قال تعالى إنما من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليه آياته زادتهم إيمانا وكان صلى الله عليه وسلم يبعو الهمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن فحين نزل قول الله تعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باغاً فقينا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ركعتاني في تفكري ركعتان في تفكر خير من ديال ليلة بلا قلب إن أغلاق قلوبنا وعقولنا عن تدبر القرآن بحجة عدم معرفة تفسيره والاتفال بقراءة ألفاظه أدخل من مداخل الشيطان على العبد ليصريفه عن الاهتدال به وإن هناك أيها الأحبة معينات لتدبر القرآن وهي حكم القرآن يا ابو العثمان رضي الله عنه والله, والله لو طهرت قلوبكم ما شفعتم بكلام من كلام الله سبحانه وتعالى ثانيا الترتيل يعني الترسل والتمهل ثالثا الجهد والتبني للقراءه علي بن رايده رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتعلم القران يجهر به رواه البخاري البخاري رابعا العمل به يقرأ القرآن بدية العمل فيقف عند آياته ينظر ماذا تقرر منه هل أمر هو فيؤمن به ويأتمد به أو نهي أو نهي فينتهي عنه أو فضيلة يدعى للتحل بها للتحلي بها فيتحلى بها أو خطر يحيط به فيحذر منه وهكذا بين القرآن والدين العملي لتشغيل نفسه وصيانتها خامسا قيام الليل وخاصة وقت السحر كما قلنا قال تعالى من لَيْلِي فَتَهَجَّنِي نَافِلَةً لَكَ عَسَى يَبْعَثِكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودًا سادسًا التكرار والتوقّف عند الغراءة أو حين الغراءة وتكرار الآية استقار المعاني والتعمّق في فهمه قال أبو ذر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح مردّبها ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقذل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صححه الألمانين سابعا حفظ القرآن الكريم قال تعالى بل هو آيات الضينات في صدور الذين موت العلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب وقال سهد بن عبد الله يا حديق لا به أتحفظ القرآن قال لا قال واغوثاه للمؤمن الذي لا يحفظ القران واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القران فبما يترنم فبما يتنعم فبما يناجي ربه جل جلاله وعظم سبحانه واخيرا ايها الاحيبه صفات عباد الرحمن اصبته الثانيه عشره الدعاء لصلاح الازواج والذريه الله عباد الرحمن يسألون الله ويدعونه ويدعونه أن يهب من أزوال مذريات ما تقر به عينهم وتسر به قلوبهم وتشرح به صدورهم وأن يدع لهم أئمة وقدوة للمتقين أنا ابن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ألا أخبرك بخير ما يذنز المرض بخير ما يذنز المرض المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها ضاعت إذا غاب عنها حافظته قال تعالى والذين يكونون حبنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين الإماما المرأة إذا وعت معنا الطاعة وأدتها بحقها فإنها تملك قلب زوجها وتفسد ثقته ودوام حبه فيقابلها بأضعاد ما عضت حتى يصير الأمر كأنه هو الذي يطيعها ويغذي رغباتها قليل من النساء من يفهم من يفهم ذلك واقل منهن من تعمل بها لا شك ان الطاعه تقوى لا شك ان الطاعه تقوى وهي ايضا تقوي اواصر المحبه بين الزوجين وعندما تحب الزوجه تزوج زوجها ستؤدي جميع حقوق زوجها عليها وما ذلك الا صوره عمليه واشعال لزبله الحب الذي استقر في قلبها لهذا لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أقاعتك وإذا أقسمت عليها أمرتك وإذا قبت عنها حفظتك في عرضها ومالها إنها زوجة صالحة زوجة محبة تبتسم لزوجها حينما ينظر إليها فلا تقضيب للحاجبين ولا نظرات شزرة شزر بل اتسامات عامه للحب والبشر هذه هي ايه احب اختصار صفات عباد الرحمن والذين يقولون في آخر كلامهم ودعائهم واجعلنا للمتقين اماما اسال الله سبحانه وتعالى ان يدع علينا للمتقين اماما اسال الله بني وكرمه ألا يحلمكم أجر هذا الاجتماع أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيئ به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع محرومة ويجعل تفرقنا من بعدين تفرقا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومة أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الذين يطبقون هذه الأوصاف اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي ذكرت به يا رب واذا سلك بي لعطيت تجعلنا من عبادك الذين يطبقون هذه الصفات في حياتهم اللهم بضلال وجوه جميعا يا متضر وجه تسود وجوه اللهم احرم وجوهنا واوجهاء ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا ومن احببناه في ومن احببنا في اللهم احرم وجوهنا جميعا على النار اللهم احرم وجوهنا جميعا على النار اللهم اجعلنا من أتباع حبيبك ودنيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزلنا سنته اللهم اجعلنا من من يتفى أثره اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا وفي الآخرة اللهم لا تحرمنا شربةً هنئةً مليئةً من يدي الشريبة شربةً هنئةً مليئةً لا ننظر بعدها أبدا برحمتك يا رحم الراحمين يسر أمورنا وشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا والله أتعال أخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحكم بالصالحين يا أهم العالمين غير خزايا ولا مهتمين وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على مبينا وحكيبنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين